يَنشُرلَكُمْ رَبُّكُم مِ الرَّحْمَتِهِ وَيهَيّ إَّكُم مِنْ, من أَمْرِكُمِفَقَا وَتَرَ الشَّمْ سَيذاَا طَلَعَ التَّزَاوَر عَنْكَ فِيهِم ذ تَ اليَمين وَإِذاَا غَرَبَ التَّقَرِضُهُمْ ذَا تَ الشّمَالِ وَهُمْ وَهُمْ فِي فَجوَةٍ مِنْه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا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 قَالَ قَائِلُم مِنهُم كَملَ بِسْتُمْ قالوا ل بِسْنَا يَوْمًَا أَوْ بَعضَيَُوم قالوا رَبّكُمْ علَمُ بِماَالَ بِسْتُمْ فَبَعثُ حَدَكُمْ بودِقِكُم هذه إى المَدينَِةِ فَاليَظُر فَلْيَظُرأَُهَا أَزْكَ طَعَامًا فَلْيَأتِكُم وَأتكُ برِِزْقم مِنْ هو وَيَتَلَطف وَلاَا يمشيرًا النَّ انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه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 ما لهم من دونه من ولي ولا ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته, لا مبدل لكلماته ولن تجد مِنْ دونه ملتحدا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 يُحََّونَ فيِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَبَسُون وَيَلْبَسُونَثِيابًا قُلّرَم مِنْ سُدُس وَإسْتَبََقِ مَُّكئين مُتكئينَ فِيهَا على الأراائِك نِعممَ الثَّوابُ وَحَسُونَةْ مُُتَ وَضرِ بَلَهَُّ ثَلَ وَجُلَْنِ جَعلنا لِأَحَدِهِ مَا جَْن مِنْ عْناابِ وَحَفَفناَاهُمَا وَحَفَفْناَاهُماَا بَخْلِ وَجَعلنا بينََهُماَا زَروى كتَ الجَّتَين آتَت أُكُلَهَا وَلَ تَظلِم مِنْهشيَيْئ وَفَجب ناخِ لَهَُا نَهَرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك انا اكثر منك ما لون واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وَمَا أَظُّ السَّاعةَقَائمَةَوْ وَل إغْودِتُ إلَ رَبِّي لَأَجدًا لجدًِاَّ خَيرَ مِنهَا مُن قَلَبَا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُو يُحاوِرُ أَكَفَعْتَ بالِالَّذيد أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي وَلَا أُشْرِكُ أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله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 هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا وَضَرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ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 إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُدَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّادُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا فظنوا أنهم مواقعوها ولم, ولم يجدوا عنها مصرفا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 أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا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 وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا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 قال أرأيتَ إِذْ وَين إلى الصَّخْرَةِ فَإِني نَنسيت الحوتَ وَمام وَما أَ سَاله إَّ الشَّيطانُوا أن أذكُرَ وَاتخَذَ سَبهُ فِي البَحْرِ عج قال ذَكَ م كُ نَبو فَر تَدد علىأَثَارِهمَا قَصصَام فجد بدَم من عبادن آتَينهُ رحم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 حتى احلف لك منه ذكرى فانطلق حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال افرقتها لتغرق اهلها لقد لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا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 فانطلق حتى اذا اتى اهل قريه استطعم استطعم اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجد فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 كَانَ وَراءهُم مكُ يأخذ كل سَفينَة النصدَ وَأََّعُولامُ فكَانَ أَبوهُ مُؤمنَين فَخَشينام فخَشين أي يُرْرهقَهُماَا تغيان وَكُفْرم فأَردنا أي يُبدِ لَهُماَا رَبّهُماَا خَييرَ مِنه زَكاتَ وَأَقررَبَ رحم واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد فاراد ربك ان يبن غاءشدهما ويستخرج كنزهما رحمه رحمه من ربك وما فعلته عن امري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 على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما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 فَمَا اسْتطاعُ أَنْ يَظْهَرَهُ وَمَا اسْتَطَاعُ لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتََكنَا بَعْضَهُم يَومَعِذ يَوج في بَعضِ وَنُ في خَاف الصّور فجمعناهم جمعا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبرون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر, لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما, أنما إلهكم إله واحد